بسم الله الرحمن الرحيم طاّسٍ تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين إن فَشَأْنُ نَزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَايِ آيَةً فَظَلَّتْ عَنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ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 وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِرَبِّهُ كَمَا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المذائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم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 فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفقون فألقي السعرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبِيرُكم الذي علَّمَكم السحر فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِهِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرٍ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسرد عبادي إنكم متبعون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 فأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوٍ عَظِيمٍ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ غُرُقُونَ الْآخِرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم <من> مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ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 أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هبلي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدقا في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعين وَقِفْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ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 فكب كبو فيهم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختسمون تَلَّاهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 Takkan Allah nazar yang jelas. Mereka berkata, "Lainlah engkau, Nuh, yang tidak di antara orang-orang yang beriman."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 وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين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 أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلوها هضين وتنحتون من الجبال بيوتا فارين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 إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر لمنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبغ حسنات اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتق الذي خلقكم والجبلة الاولين قالوا انما انت من المسحارين وما ان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 فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلم إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعَلِّمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا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 Afa bi azabina yestajilun, afa raita imma ta'ana hum sinil, thumma jahamma إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزونون فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين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 117. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون 118. وأنهم يقولون ما لا يفعلون